dan Majet, dan asalnya, dan furuhnya, maillar wahwalidina walidikum wa amwatina wa amwatikum, dan nhusu khususan sahib almaridibai asyiyat abdul Rahman aldibai radhiyallahu taala al-Fatihah.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 أحباه يا رب وارض عن صلالة. يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغطى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم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 أجناك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ورزقنا شهاده يا ربي حطنا في يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي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 صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلا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 وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤونه الرحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلا Allah wa malaikatuh يصلون على النبي. Ya ayuha الذين امنوا صلوا عليه وسلمو تسلما. Allahumma asalli wa sallim عليه. الحمد لله القوي الغالب الولي الضالب الباعث الوارث المانه السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهم يسبحه الآفل والمائل والضال والغارب ويوحد النادق والصامد والجامد والذاهم يضرب بعدل من ساكن وينكون بين فضلين لا اله الا الله حكيم اظهر بديع حكمه والاجائب في تركيب تركيب هذه القوالب خلق مخاً وعذماً وعددا وأروقاً ولحماً وجلتاً وشعرا بنظم مؤتلف متراكب مما إن تنفق يخرج من بين السلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط حلقه بساط والمواهب والمواهم في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بدموء سواكب والقوم بين نادم وتائم وخائف لنفسه يعاتم وآبك من الظنوب إليه هارم فلا يزالون في الإستغفال حتى يقف كف النهار ذيول الغياق فيؤدون وقد فازوا بالمكلوب وأطرقوا مضى المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو خائب لا اله الا الله سبحانه وتعالى من ملك اوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من التين اللازم وأعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشيا وأكرم الحبابي اللهم صل وسلم وبارك عليه وآدم عليه السلام قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلق من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم يقوم حجته على أُبَادِ الأصنام والكواكب كله هو موسى. عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومقاتب كله هو عيسى. عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بي يَدَيْنِ بُوَّتَهُ كَالْحَاجِّ قِيلَ فَمَنْ هَذَا الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ الَّذِي أَلْبَسَهُ الْمُهَلَّلَةَ وَالوَقَارَ وَتَرَجَّتَهُ بِتِيجَانِ الْمَهَابَةِ وَالِاحْتِقَارِ ونشرت على راسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي ابن غالب يموت أبوه وأمه ويدفله جده ثم عمه شكيك أبو طالب <تصفيق> اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك سَلِّم و بَارِك عَنَهُ وَ آلِ يَبَاسُ مُنْتَهَامَه بَيْنَ يَدَيِ الْقِيَامَه فِي ظَهْرِهِ عَلَامَه تُذِلُّهُ الْغَمَامَه تُتِئُهُ السَّاهِب فَجَلِي الْجَبِينِ لَيْنُ الضَّوَائِب اذْفِي الْأَنْفَ بِمِي الْفَمِينُ سمعه يسمع صغير القلم بصره إلى السبع انتباه قطاب قد ما قبلاه البعير فازال مشتكيه من الرمح والنواف. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحنى إليه التذع حنين حزين نادب يداه تظهر ما في المطائم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعف ولا يعاقب وإن خوص ما يصمد ولا يجاوب أرفأه إلى أشرف المراتب في رب لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائل المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أن الندم والمقاتب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ما أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرف الدربة طيبة منه بأشرف قالت سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلاه Yeah, محمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارك والمغارب وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والآارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه قل والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي يوم القيامة غير خائب الله اللهم صل وسلم, وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفته بإيراد حديثين ورد أن النبي نبي كان قدره عظيما وَنَسَبَهُ غَرِيمًا وَصِرَاطَهُ مُسْتَقِيمًا قَالَ فِي حَقِّه مَنْ لَمْ يَزَلَّ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشاً كانت نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفين عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وآله وسلم فأهبدني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وعملني بالسفينة في سلب نوح وجعلني في سلب الخليل إبراهيم وجعلني في سلب الخليل راحيم حين قذف بي في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من العظام الطاهره الى الارحام السكيه الفاخره حتى اخرج يا الله من بين يدي ابي وامه وهما لم يرضضا علي سباهم قد اللهم صل وسلم, وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال ألمني أبي الضورات إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء وثلث يدخلون الجنة بغير حساب الله جاء الله لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فينفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا ويقولون يا ربنا وجدنا صرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وناله اللهم صل وسلم وبارك عليه ونال ويقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص صلي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر الأقود وخلصت إكسير سر الوجود مادك قاصر ولو جاء ببذل المجهود ووسعك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف منا للمقاعد وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالربعة والأولى لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحذروا قلوبكم يا معشر من الألباب حتى أجل ولقوم عرائس معنى أجل للأحب المقصوص بأسر في الألقاب الرقيق إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوانوا ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي رسالة من أهل الأرض وسماوات بالتهان والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنكله في هذه الليلة لا بطن أمه مصرورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فاهتز العرش ضربا واستمشرا وازداد الكرسي هيبته وقارا وَمَتَلَّتِ السَّمَاوَاتُ أَنْوَاراً وَظَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ تَهْرِي لَهُ وَتَمْجِيداً وَاسْتِغْفَاراً سُبْحَانَ اللَّهِ الحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَّا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَّا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَان دوللا ولا إله إلا الله الله اكبر ولم تزل امه درا ان وام من ظهره وفضله الى نهايه تمام حملها فلما استجد بها الطلق باذن رب الخلق وضع ابي الحبيب صلى الله عليه واله وسلم ساجدا شاكرا حامدا انك البذر في تمامه و... محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله كمال الويد اصطوي وجهك سروري الله وجهك يا سعد يا كريم من واني جيني اوذك الصبر المبارك بدون يوم نوشي ما اينى لاي محمد Tuhan مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا قائره مرحبا مرحبا سلام لا وسالاً مرحبا يا ويا Baniyah, al-Wadai,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 مكحولا بكحل الهداية فاشرق ببهائه الفضاء ودلأ لأ الكون من نوره وأرضاء ودخل في عرض بيعته من بقي من الخلائك كما دخل فيها من مضاء أول فذيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشيات من السماء بالشهب المخرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تعلق من سماه النور الساتع وأشرك من بهائه ذياء النامع حتى أرضى على المراض وكان صلى الله عليه وآله وسلم عسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسه في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ذيء حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يثمر لمسلم غشا ولا ظرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سرّف كأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلا ثما وَإِذَا تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ عَمِّس لِحَبِّ الرَّمَامِ وَإِذَا تَكَلَّمَ فَكَأَنَّمَا الدُّرُّ يَسْكُتُ مِنْ ذَلِكَ كَلَامٌ وَإِذَا تَحَدَّثَ فَكَأَنَّ الْمِسْكَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَإِذَا مَرَّ بِطَرِيقٍ نَادَى فَمِنْ تِيبِهِ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِي وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تضيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد طيب وإذا مشى بين أصحابه فكانه القمر بين النجوم الزهر وإذا أهبل ليلا فكان الناس من نوره في أواني الزهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق لليتيم والأرملة قال بعض واش فيه رأيت من ذي رمة صوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما سألي قال في ما وصفه القرآن وأعرب الفضاء إليه الدورات والإنجيل والزبور والفرعان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على ألو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا الله صل وسلم وبارك من يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واهشرنا غدا في زمرته واستعمل أنسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائك رحمها اللهم ارزقنا سيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين أنك ولا أنه قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء الثوبة ذنوبا وستردب لداء المغفرة عيوبة اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وونفقنا لعمل صالح يبقى سلاه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، واليوم لقاءك من الذائرين، وأحياناً بتعديك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفطونين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفطونين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مبتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اصطنا من حوض نبيك محمد اللهم اصطنا من حوض نبيك محمد اللهم اصطنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمأ بعدها أبدا وامشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب وال يا أرحم الراهمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين